الراعي الرسمي لهذا العمل ميزان العظيم الاسم الاول في مجال الوزن والترصيص يو يو يو يو يو قبل ما تنوي وتمشي للسفر ضر مترك عند العظيم الرسالة شاملة كل البشر خص منهم مالك الليكس بين وزن الاذراع ولكفر شغلهم ما يلحقى شك نريب خذنا نصيحة واحد عند خبر بإذن ربي رحلهم لا متخيب النجوم تغيب لا بن القمر اللي ليحضر غير يغيب خذ نصيحة واحد عند خبر بإذن ربي رحلهم لا متخيب ميزان العظيب الاسم الأول في مجال الوزن والترصيص